يصُونُ الليلَ ما في السماءِ وما في الأرضِ يُصُونُ الليلَ a um, وَالَّذِينَ بَعَثُوا it lo O oh. ذلِكَ فَوْلٌ وَهِيَ and قُلْ إِنِّي Yeah watifans a Yeah bantu O iza Bismil مَا وَدَّعَكَ وَأَمَّنْ سَائِلٌ بِالضَّرَّاءِ وَأَمَّا مَن فِي مَسْكَرَةٍ بِكَفَّ قُلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ